وما هم ب س ك ا ر ا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في ا ل ل ه بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه فانه يضله فأنه يضله و ي ه د ي ه إ ل ى ع ذ ا ب ا ل س ع ي للعلوم ا ل ن ا س ل ق ن ا ك م من تراب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 سنخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ا غ ض ى للعمر لكيلا لكي يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده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 و أ ن ه على كل شيء قدير و أ ن ا ل س ا ع ة آ ت ي ة لا ريب فيها و أ ن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضبه أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد من كان يظن أ ن لينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه فليمدد, فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع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 والمجوس والذين أ ش ر ك و ا إ ن الله يفصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن الله على كل شيء شهيد أ ل م تر أ ن الله يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اسم الله ف م الرحمن الرحيم الجزء الثاني